فَلَما دَخَُوا عَلَيهِ قَاُوا يا أَُّهَا العزيزُمَ السَّنَا وَأَهْ ل نَُّرُجِ الن بِبِضاعةٍ مُزجاتٍم فَأَو فِيلََ الكَلَ فَأَوْفِ إِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْجَزِيلُ الْمُتَصَدِّقِينَ